مسلمات لكنهن كافرات تقول لي ق ر ي ب ة لي تعمل م ع ل م ة في إ ح د ى الثانويات خرجت من غ ر ف ة المدرسات يوما ف إ ذ ا بطالبتين يتبادلن الحديث قريبا من ا ل غ ر ف ة وكان الوقت وقت ص ل ا ة الظهر قالت ا ل أ و ل ى ل ل ث ا ن ي ة لماذا لا تصلين معنا في مصلى ا ل م د ر س ة قالت ا ل ث ا ن ي ة أ ن ا لا أ ص ل ي حتى في البيت قالت أ ن ا لا أ ص ل ي حتى في البيت و أ ز ي د ك من الشعر بيتا اهلي كذلك لا يصلون أهلي كذلك لا إ ل ه إ ل ا الله بكل ص ر ا ح ة و و ق ا ح ة وقله ة ف حياء تقول أ ن ا لا أ ص ل ي أ س أ ل ك بالله العظيم ما الفرق بينها وبين الكافرات صدق الله في علا حين قال فخلف من بعدهم خلف أ ض ا ع و ا ا ل ص ل ا ة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا قال ابن عباس رضي الله عنه و ارضاه معنى أ ض ا ع و ه ا يعني ما تركوها ب ا ل ك ل ي ة و لكنهم أ خ ر و ه ا عن أ و ق ا ت ه ا نعم رعاك الله تهاون وتكاسل لا تصلي الظهر حتى ي أ ت ي العصر ولا تصلي العصر إ ل ى المغرب ولا تصلي المغرب إ ل ى العشاء ولا تصلي العشاء إ ل ى الفجر ولا تصلي الفجر الى طلوع الشمس هكذا حال الغارقات فمن ماتت اخيه وفي على فاته الحال فقد توعدها الله بغي و ا د ن في جهنم بعيد قعره شديد حره لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من ش د ة حره فهل تقوين على هذا أ م ا سمعت تلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم ا ل ص ل ا ة فمن تركها فقد كفر فكم هن الكافرات من ا ل غ ا ل ق ا ت ولو سئلن عن أ س م ا ئ ه ن لقلن خ د ي ج ة و ع ا ئ ش ة و كذبنا والله و كذبنا والله ف إ ن ه ن غ ا ل ق ا ت روى الذهبي في كتابه الكبائر عن بعض السلف أ ن ه دفن أ خ ت ا له ماتت فسقط منه كيس من ماله في القبر فلم يشعر بذلك ثم ذكره فرجع إ ل ى القبر ينبشه بحثا عن الكيس فوجد القبر يشتعل نارا فرد التراب ورجع إ ل ى أ م ه باكيا حزينا قال أ م ا ه أ خ ب ر ي ن ي عن أ خ ت ي وما كانت تعمل قالت وما سؤالك عنها قال يا أ م ه ه رأيت ر ق ب ا يشتعل ي ع ل ه ا ا ن رايت ر أ قبرها يشتعل عليها نارا قالت فبكت أ م ه وقالت يا ولدي أ خ ت ك كانت تتهاون في ا ل ص ل ا ة وتؤخرها عن وقتها سمعت يا متى الله هذا حال, من تؤخر الصلاة. هذا حال من تؤخر الصلاه عن وقتها فكيف سيكون حال تلك التي تقول أ ن ا لا أ ص ل ي و أ ه ل ي ايضا لا يصلون قال الله عنهم يوم يكشف عن س ا ق ل يعني يوم ا ل ق ي ا م ة يوم يكشف عن س ا ق ل ويدعون إ ل ى السجود فلا يستطيعون خاشعه ابصارهم ترفقهم د ل ة وقد كانوا يدعون إ ل ى السجود وهم سالمون فدرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون و أ م ل ي لهم إ ن كيدي م ث ي ل والله إ ن ك لن ت ت ق ر ب إ ل ى الله ب ق ر ب ة بعد توحيده أ ع ظ م من الصلوات فصل ي بارك الله فيك صلي رعاك الله قبل أ ن لا يصلى عليك فتركه الصلاه لا يصلى عليها ولا ت غ س ل ولا تكفن ولا تحمل على الرقاب بل تجر على وجهها تحفر لها ح ف ر ة في الصحراء تكب فيها على وجهها لا يدعى لها ولا يستغفر لها وما ظلمهم الله ولكن كانوا أ ن ف س ه م يظلمون فهل ترضين بهذا س أ ت ر ك الجواب لك إ ن ه ا لا ت ع م ل أ ب ص ا ر ولكن ت ع م ل ق ل و ب التي في الصدور